الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بارك يوم الدين إياك نعبد وإياك أستعين إ ه دن الصراط المستقيم

I'm <tries> sorry.

واذا بلدنا آ ي ه مكنا ا ايه والله اعلم بما ينزل قالوا انما اذغك مفتر بل اكثرهم لا يعلمون قل نزلهم روح القدس من ف ب ك بالحق ليثبت الذين آ م ن و ا و ه د م و ا

ولقد نعلم انهم يقولون انما يعلموه بشر لسان الذي يلحتون اليه اعجمي وهذا لسان عربي ُ ب

لا ي ؤ م ن و ن ب ع ه النابلسي ت ا ه م ا للعلوم ه الاسلاميه ي

الحب لله رب العالمين الرحمن الرحيم م مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعبد

「そして私たちはこのように私たちの暮らしを共にすることはできません」

ولقد َََْ خلقنا َََْ السماوات َََِّ و َ ا ل ْ أ َ ر ْ ض َ ما َ بينهما َََُْ في ِ س ِ ت َّ ة ِ أ َ ي َ ا م وما ََ بسنا َََ من ِْ ن ُ و ب فاصبر على ما يقولون وسبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل الغروب

و موسوعه ب ح أ النابلسي س ج م ل ع ل و م ي ن الاسلاميه د ي ا م ن د ي من ن و اسماء ع الله ح الحسنى

م و الأرض ع ن ه م س ر ا ا ذ ل ك حشر ع ل ي ن ا ي س ي نحن أ ع ل م ب م ا ي ق و ل و و ن م ا أ ن و ا ع ل ي ه م بجبار بالقرآن فذكر